الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذن بهما رفعة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَاللَّيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحر ما ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجذدوهم فجلدّوهم ثمانين جلدة وَلَا تقبلو لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلَّا الَّذينَ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلحوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ والذين وَلَمْ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تنقونه بألفنتكم وتقولون بأفوادكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم ولو لئل سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بختان عظيم سبحانك هذا بختان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا مِثْلَهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ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 ولا يأكلن الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقربى والمساكين ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وان يعفوا ويصفحوا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرجون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا يعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم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 ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوان او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او, بني أخواتهن أو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 وآتُهُم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنَ الْتَبَتَّغُ الْتَبَتَّغُ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوًّ الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلًا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين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 المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة، يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية كدُج زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال من الناس.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 Vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, مَا vau, vau, vau, vau, لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده حسابه والله سريع الحساب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 ما له من نور؟ ألم تر أن صفات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 يكاد سنابرته يذهب بالأبصار يخلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذابة من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 ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى ثم يتولى فرِّقُم منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأقعنا وأنائكم المفلحون وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّه وَيَتَّقُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله بِمَا بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسول قل أطيع الله فَإِن رسول فإن تولوا فإنما عليهم حمل وعليكم ما حمل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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكِن أن لهم دينهم الذي رتب لهم ولا من بعد خوفهم يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِخُونَ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 كُمُ الَّذِينَ مَرَّكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَبْرَحُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأقفال منكم الحل مفليستأذنوا فليستأذنوك ما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلَّا تِلَا يَرْجُونَكَ حَمْفَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ نَجُنَّ حُؤْنَ أيَ ضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غيرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَة وَأَن يَسْتَعْفِفَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركتا وطيبة